فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ اَدْنَى اَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً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 وَرزقُهُم فِيهَا وَكْسُهُم وَقُولُ لَهُم قَوولًا مَعرُوفَ وَبَتَلُ التَامَا حََّ إذَا بَلَغُّكَ حَفَإِن آ نَسْتُم مِنهُم رُشْدَ فَدَفَعُوا فَدَفَع إلَيهِمْ أموالهم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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً عليهم فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وََْتَّقُ الللهه وََقولُوا قَوْولًا سَددَا إِ الذيينَ يَأكُلونَ أَمولَ الَتَامَا ظُلْمًَا إَّ ماَا يَأكُلونَ فِي بُطُونهِم النار إِ ماَا يَأكُلونَ فِي بُطُونهِم النار وَسَ يَصْلَونَ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 مِن bərd vəciyyətə yusy bəhə əudəyən Əbəəküm vəəbənəəküm lə tədurun, əyyuhum, əqrəb ləkum nəfعə əqrəb ləkum nəfعə, fəriضəm إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّا مَكَانَ لَهُم وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُم وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِي نَبَهَا أَوْدِينَ وَلَهُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا إِنْ لم يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُمُ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ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 Və Allah əliyəm hələyəm Təlki hududullah Və mən yütti'i Allah və rəsuləm Yudkhiləhə jəni təjri min təhdi hələyər Qalidin fəyəm Və وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ, نارا يدخله نارا خالدا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ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 Hətə yətə wəfəhəm أَوْ əu yəgələ لَهُم ləhün səbələ Wəl-ləzən yəətiyən həmin kum fəəvəhəmə Fəin təbə və əsləhə fəəğrضu ələhəmə əl انما التوبه على الله للذين يعملون السوء ابي جهله ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فاولائك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وَلَسَةِ التَّوْبَةُ للَِّذينَ يَعمَلونَ السَّّ آاتِ حََّ إذَا حَبَرَ أَ أحدَدَهُم الْمَوْوتُ قَالَ إن تُبتُ الْآ قَالَ إن تُبتُ الْآانَ وَلََّينَ اولائك اعتدنا لهم عذابا اليما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرما ولا تعضلوهن إلا إن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهم بالمعروف فإن كرهتموهم فعسى أن تكرهوا شيئا فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُم نِّصْفَ مَا آتَيْتُمْ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مبينا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 Ən hə qan fahşətən və məqətən və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 وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّاتِي فِي حُجُجُورِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللاتي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ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 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلكم أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مسافحين.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 بَعْضٌ فَيَنكِحُونَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ, محصنات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا, إلا ان تكون تجاره عند رضا منكم ولا تقتلوا انفسكم إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ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 وأسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت İnna Allaha kana ala kulli shay'in shahida Ar-rijalu qawwamuna ala an-nisaa bi ma faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bi min amwalihim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 فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا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 والَّذين يُ فِبُونَ أَمولَهمرِ آ أَ النَّاسِ وَلاَا يؤِّنونَ بالِاللهِ وَلاابِاليَووم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 وَإِن كُنتُم مَرْضَآءَ أَوْ عَلٰى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تجدوا أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُمْ مُّصْغًا طَيِّبًا فامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَرَاءٌ عَلَى لِسَانَتِهِمْ وَلَوْ أننَّهُقالوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسمَع وَظُرنَا لَ كَانَ خَيوََّهُم وَقومَ وَلكِ عَنَهُمُ اللَّ وَلكِ عَْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرين فَلَا يُؤمنِنونَ إِللاا قَللَ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 َعَنَهُم كَم ل عن أَصحابَ السَّبد وَوكانَ أَمر اللهَّهِ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 بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ على اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِسْمًا مُبِينًا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 Ən Allah kənə azizəm, hakiməmə ələzini əmənəyi, haqamələyyəm, ələzini ələzini ələzini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 ذالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ألم تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ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 أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله. جَاءُكَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ رَسُولُ لَوْجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد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 وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عليما. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا او انفروا جميعا وان منكم لمن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 لا يقولن انك لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون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 Bilatan biriys indicates Allahalsın in-ə sympath İん-ə kiidə? İndi? İndi? İndi? 话iyishə? ��-uq curs CDU Bağdaçılar ingni?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 Qul qlun min əndi ləh fəma ləhəulə il qawm la yəkədun فَهُنَا حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ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 عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا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 وَيَكُُّ أَدِييَهُم فَخُذُهُم وَقُتُلُهُم حَيْسُ سَطِفْتُمُهُم وَأُلائِكُمْ جَعَناا لَكُمْ عَلَيهِمْ سُلطونًَا مُبِينَا وَمَا كانَانَ لِمُؤمنِنٍ أَ يَقُتُ لَ مُؤمِنًا إِللاا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه ومؤمنه وديه مسلمه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا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 وَمَيْ يَقُتُ الْمُؤمنِنَ مُتَعَِّدَ فَجَزَ أُهُ جَهَنَّ مُخَالِدًا فيِيهَا فَجَزَ أُهُ جَهنَّ فِيهَا وَغَضِبَ اللهَّهُ عَلَيْ وَلَنَ وَرَدَّبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَّهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا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 Mileviyyiniz ki, S hoevul ac된 Qatar haqбвbild gözü ilə qamdda ki, azəmdiyiniz 타qər qadlar kuqx거야q qadlar çeydeklə q innovations qədlan q對對ərdAKE qalik əx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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِلَىٰ سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا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 كُتُم مَّ رضَّ أَ تَضَعُ أَسْلِحَتَكُم وَخُذُ حِظَّكُمْ إِ اللهَّه عََّ لِكَافِلينَ عَذاَابًا مُهينَا فَإِذاَا قَضَيتُ مُ الصَّلَةَ فَذكُل اللهَّه طِيَامَو وَقُودَو وَعَ فإِذ طُمَأنَّ تُم فَأَقِيم الص الصَّلَ إِ الصوَلاَا تَكَانَ تعلَ المُؤمنِنينَ كِتَابَم مَوْقُوتَ وَلَا تَهنُوا فِ بَتِرَ إِقَوْمِئِ تَكُوا تَأَّمُونَ فَإِنهُم يألمون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 وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَأَ نْتُمْ هَا انهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا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 إ يَدُونَ مِ دُونِهِ إِللااائِنَ صَ وَإَِدُونَ إِللاا وَإَدُونَ إِللاا شَيْطونًَا مَرذَ لَنَهُ وَقَالَ لَا اتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّنَّ عَلَيْهِمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدِّلْكُنْ آذَانَ ولا امرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسارا مبينا يعدهم ويمنهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا Qələyəkə məəwa həm jəhənəm, vələ yəgidun əməhəm həmə həmə həmə həməhəm. Qələzən əmənəu, və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 مَن يَعْمَل سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وليا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَل من الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ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 انفسكم ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى تعدلوا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 وَالْكتَابَِّ نَززَّل علىى رَسُولِهِ وَْكتَابَِّذِي أَزَلَ مِنْ قَْ وَمََكْفُر بِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُ بِهِ وَرسُولِهِ وَْيَْومِآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ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 الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين اي يبتغون عندهم العزه فان العزة لله جميعا.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 İnn Allah jāmع المناfqin والkâfirin və jəhənmə jəməyə Eləzən yətərabəcən biküm fəin kən ləkum fətxun minə Allah qalı ələməküm məqəm wə ələməküm qəməkəm qəməkəm qəməkəm qalı قال ألَم نستحوِذ عَلَكُم وَنم نعكُم مَِ <المؤمنين>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 اُولَئِكَ <تضعون> النَّاسُ وَلَا يُنْكِرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا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 وَررفَعْن فَووقَهُ مُ الطّورَ بِمثاقِم وَقُلناَا لَهُ مُدُخُل البابَ سُجدَ وَقلناَا لَهُ لا تَعدُ فيِي السَّبدْ وَقُلناَا لَهُ لا تَععددُ فيِي السَّبةِ وَأَخذْن مِنهُ مثاقًا فبِمَا نَقضوا ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غُلظ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 وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْنَهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بِمَا أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة وَالْمُؤتونَ الزَّكَةَ وَالْمُؤمنونَ بالِلههِ والالْيَومِآخِرِ أُلائِكَ سَنؤتيِم أَجرًا معظمَا إ أَوْ حَينَ إلَيكَكَمَا أَو حَنَ إِلَ نُح وََّ مِن بَعْدِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُول مُ بَشّرينَ وَمُذِرينَ لِأََّ يَكُونَ لَِّا سِعَلَ اللهَِّ حُجَّةُم بَبعدَ الرُّسُل وَوكانَ اللهَّهُ عزيِيزًا حَكمَا لكن اللهُ يَشْحَدُ بِمَا أَزَل إلَك أَزَ لَ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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا سَلَامًا إِنْ كُنْتُمْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وكيلا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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا وانزلنا اليكم نورا مبينا.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 Qul illəh yuf tīkum fi al-kələlə İn imrəun hələcə, ləyəsə ləhələd, Üləhə ələhə ələhələcə, Fələhə nəçh ma tərək. Wəhū yərθ hə əl-ləm yələhə vələd. Fələhə əl-əhələcə, Kələhə əl وَإِن كَانُوا إِخْوَتَ الرِّجَالِ وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامُ